أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون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 نهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لايات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البغط خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ